يستدل بدليل ظاهر في دلالته، بمعنى أنه يحتمل معنى يين فأكثر، وهو راضٍ في أحدها، فيعترض عليه المعترض بدليل هو نص في دلالته. ومقهوده من هذا الاعتراض أن يمنع تقييد النص بالظاهر أن يمنع تقييد هذا النص الذي اعترض به بالظاهر الذي استدل به المستدل وذلك لأن التقييد تأويل والتأويل لا يكون إلا لدليل محتمل والنص لا يتفرق إليه الاحتمال فهذه المسألة صورتها كما عرفنا وهي أن المستدل قد يستدل بدليل ظاهر في دلالته، فيعترض عليه معترض بدليل آخر هو نقص في دلالته، ومقصوده من هذا الاعتراض أن يمنع. تقييد النص الذي اعترض به على الظاهر الذي استدل به المستدل لأن التقييد تأويل والتأويل لا يكون إلا لدليل يتطرق إليه الاحتمال والنقص كما عرفنا في درسنا السابق لا يحتمل إلا معنى واحدا فلا يتفرق إليه احتمال ومثل المطلف رحمه الله لذلك بمثال وسنزيد مثالا آخر وإنما معنى في درسنا هذا بشكفير الأمثلة للمسائل حتى لا يظن ظان أن هذا العلم علم بخيل وأن القواعد المذكورة فيه قواعد نظرية تحس بل كثير من القواعد المذكورة فيه يترتب عليها إما ثمار أصولية وإما ثمار تطبيقية. وطالب علم الأصول ينبغي له دائما أن إذا درت القاعدة الأصولية أن يعنى بمعرفة ما يتفرع عليها من الفروع الفتية وهو بهذا يستفيد التمثن في أصول الزر ويستفيد أيضا التمثن في الفرق نفسه أما الذي يدرس القواعد الوصولية بعيدة عن الفقه فهذا غايته إنما يدرس هذه القواعد براسة نظرية كمن يدرس علم الكتاب أو غيره من العلوم النظرية وكذا من يدرس الفقه بعيدا عن أصوله فإنه لا يستطيع إذا عرضت له نازلة لم ينص الأقدمون على حكمها لا يستطيع أن يتعرف على حكمها من خلال استعمال القواعد الأصولية فالمصنف رحمه الله مثل لذلك بمثال وهو لو استدل أحد من الجمهور على أن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة بحديث عبادة بن الصامح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإن هذا الحديث ظاهر في دلالته لأنه يحتمل معنيين: المعنى الأول أنه لا صلاة صحيحة والمعنى الثاني أنه لا صلاة كاملة والمعنى الأول أرجح وأظهر وهو لا صلاة صحيحة وسبب ظهوره أنه أقرب المجازين والمجاز القريب مقدم على المجاز البعيد، فهذا لمعنيان الأول لا صلاة صحيحة والثاني لا خلافة كاملة والمعنى الأول أرجح ووجه رجحانه أنه أقرب المجازين لكنه يتطرق إليه احتمال وهو أن يكون المعنى لا خلافة كاملة فيتقرق إليه الاحتمال الثاني فالمعنى الأول وإن كان راجحا إلا أنه يتفرّق إليه احتمال آخر وهو أن يكون المعنى لا صلاة كامل فالمستدل هنا استدل بحديث ظاهر في دلالته أو استدل بحديث نقص في دلالته استدل بحديث ظاهر في دلالته ف لو اعترض عليه أصحاب أبي حنيفة الذين يقولون لا تشترط فراءة الفاتحة في الصلاة بل يحفي ما تيحفر من القرآن سواء أكان فاتحة أم كان غيرها فلو اعترض أحد منهم بقوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه فإنه نص في دلالته وهي أن الواجب اقرأ أن الواجب فراءة ما تيسر من القرآن سواء أكان الفاتحة أم كان غيرها وحديث عبادة التابث خبر واحد وقد تضمن زيادة على الآية قد تضمن زيادة على ما دلت عليه الآية وهذه الزيادة هي اشتراط قراءة الفاتح والقاعدة عندنا معاشر الحنفية قالوا والقاعدة عندنا معاشر الحنفية أن الزيادة على النص ندخن للمزيد عليه ونفق القرآن بخبر الواحد لا يقفح لأن القرآن قطعي وخبر الواحد ظني والظني لا يقوى على نفس قطعه ومقصودهم بهذا الاعتراف أن الآية لا يصح تقييدها بحديث عباده لأنها نفس والتقييد إنما يكون لذليل محتمس والنص لا يتطرق إليه اجتمال فنقول لو قال أصحاب أبي حنيثة الذين يرون أنه لا تشترق قراءة الفاتحة في فصلاة بل يزدئ ما سيخفر من القرآن سواء كان الفاتحة أم كان غيرها لو أنهم قالوا على وجه الاعتراض على الاستدلال بحديث عبادة بن الصامس إن الله عز وجل يقول فاقرأوا ما سيستر من القرآن وهذه الآية نقص في أنه يكفي في القراءة في الصلاة ما سيستر من القرآن وأما الحديث الذي ذكرتموه فلا يطلق لتقييد الآية لأنه خبر واحد وفيه زيادة وهي اشتراف فراءة الفاتحة في الخلاة والزيادة نقص والزيادة على النص نفس للمزيد عليه ونفق القرآن بخبر الواحد لا يصح، لأن القرآن قطعي، وخبر الواحد غني والنافق لا بد أن يكون في درجة المنسوخ وقوته وهذا بناء على مذهب أكثر العصوليين من أن دلالة خبر الواحد ظنيه وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في الكلام على الركن الأول وهو أن يكون الأصل النقلي مقبول السنة فإذا قال الحنفية ذلك فللمستدل من الجمهور أن يجيب بجوابين أحدهما ذكره المصنف وهو أن الآية وهي قوله سبحانه وتعالى فقرب ما سيستر من من قبيل المطلق لأن قوله سبحانه وتعالى فقرأ فعل في سياق الإثبات والفعل في سياق الإثبات يدل على الإطلاق فالآية من قبيل المطلق والمطلق ليس نقصا في دلالته ولكنه ظاهر فيها ظاهر في دلالته لأنه يجوز تقييده للمقيمة وما دام أن الآية من قبل المطلق، فإنه يصح تقييدها بأي شيء بخبر الواحد، وهو حديث عبادة بن سلام في رضي الله عنه. فهذا الوجه الأول، وهو أن قال الآية من قبل المطلق، وعرفنا لماذا هي من قبل المطلق، لأن قوله ثقروا. فعل في سياق الإزداد والفعل في سياق الإزداد يدل على الإطلاق والمطلق دلالته ظاهرة ليست نصة ولهذا يجوز تقييده وبناء على هذا فإنه يصح تقييد الآية بخبر الواحي فيكون المعنى المعنى من قوله تقرأوا ما تيسر منه أي اقرأوا الكافحة لأن القرآن يفسر بعضه بعض لأن الوحي يفسر بعضه بعض ويبين بعضه بعضا ولا يتناقض ولا يضرب بعضه ببعض لأنه كله خرج من نشات واحدة هذا الوجه الأول الوجه الثاني المنازعة في قولهم الزيادة على النص نفق للمزيد عرف فيقال الزيادة على النقص ليست نسخا للمديد عليه، لأنه لم ينقض عليها معنى النسخ ولم يتحقق فيها، فالنسخ معناه رفع السكن الثالث، والزيادة هنا لم ترفع المديد عليه بل هو باقٍ. وهذه المسألة هي زيادة على النص هل هي نسخ أو ليست نسخا سيأتي الحديث عليها بالتفصيل إن شاء الله حيث ذكرها المصنف رحمه الله عند الكلام على كون الأصل النقلي مستمر الحكم فسنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل والتمثيل ونؤخر الحديث عنها إلى الموضع الذي ذكره المصنف الذي ذكرها المصنف رحمه الله فيه هذا المثال الذي أراده المصنف ويمكن أن يمثل بمثال آخر وهو إذا استدل أحد من الجمهور شراؤ كان مالكياً أم شافعيا أم حنبليا بقوله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو الطهور ماءه الحل ميته على أنه كنذير الماء يباح أكله إذا استدلوا بالآية والحديث على أن كنذير الماء يباح أكله لأن قوله صيد البحر لفظ عام وسبب عمومه الإضافة تصيد مضاط والبحر مضاط إليه والإضافة من أسباب العموم كما فيأتي في محل إن شاء الله وقوله في الحديث الحل ميتته أيضا مضاطة لأن ميته مضافه الى الضمير فتعم كل ميت فقوله صيد البحر وقوله ميته لفظان عامان والعام دلالته من قبيل الظاهر لان من قبيل النص فيقول أصحاب أبي حنيفة إن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وهذه الآية نص في تحريم لحم الخنزير سواء كان خنزيرا بحر أم كان غيره من الخنازيخ ومقصودهم من هذا أن يمنعوا تقييد الآية وهي قوله سبحانه وتعالى فرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أن يمنعوا تقييد الآية بقوله سبحانه وتعالى وحل لكم صيد البحر وبقوله صلى الله عليه وسلم الحل ميته لأن الآية عند النص والنص لا يطفح تقييده لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدة فيجيب الجمهور على ذلك بأن الآية وإن كانت فريحة إن كانت نقصا في التحريم إلا أنها ظاهرة في العموم الآية وإن كانت نقصا في التحريم إلا أنها عامة و. دلالة العام من قبيل الظاهر لا من قبيل النص ولهذا يجوز تخصيصه والدليل على أن دلالة العام من قبيل الظاهر لا من قبيل النص هو أن كثيرا من العمومات قد تطرق إليها التخصيص حتى إن بعض العصولين بالغ وقال ما من عامل إلا وقد قصة إلا مواضع يحيط وللحنفية هم يجيبوا على ذلك فيقول بل دلالة العام من قبيل النقص لأنها قطعية محمد الله والدليل عندنا على أنها قطعية هي أن العام لفظ موضوع للعموم فيكون قطعياً كما أن الخاص موضوع للخصوص وهو قطعي، فيقيسون العام على الخاص ويقولون الخاص قطعي، وكذلك العام قطع ومسألة دلالة العام هل هي قطعية كما يقول حنفية أو ظنية كما يقول الجمهور من المسائل الكبيرة التي ترتب عليها خلاف كبير في مسائل أصولية وفي مسائل فقهية أيضا وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله عند الكلام على نظرية العام بعون الله وتوفيقه أعوذ الله فعليه يكون الواحد هو الذي يدافع عن مصالح الافراد ويريد ان تجمع السياده يمنع تقيده الضمير هنا راجع الى اي شيء راجع الى النص نعم كذا وفاقا للجمهور دائنه والله, والله, والله, والله, والله. فإن هذا الحديث ظاهر في دلالته وعرفنا وجه كونه ظاهرا في دلالته لأنه يحتمل معنيين فأكثر لأنه يحتمل معنيين وهو راجح في أحد هذين المعنيين فيقول أصحاب أبي حنيفة, أصحاب أبي حنيفة بقصد ماذا بقصد منع تقييد النص الذي سيلفرونه بالحديث السابع. يقول <تصفيق> وقرأ بحديث الصلاة على العلماء. وهذه الزيادة ما هي؟ ما هي الزيادة؟ اشتراف القراءة الفاتحة في الصلاة. نعم. والزيادة على الطالب. وله شو هذي وفرة نعم. ومعنى هذا أن الآية من قبيل المطلق والمطلق دلالته ليست نصا وإنما هو من قبيل الظاهر وإذا كان ظاهرا فإنه يجوز تأويله بفتقيه لأن التقييد نوع من أنواع التأويل فهذا <تصفيق> التأويل نعم أقوى الألفاظ روحا بدأ يتكلم على المجمل وهو أشد الألفاظ إبهاما والمجمل في لغة العرب مأخوذ من, من الإجمال والإجمال يقلق على معاني المعنى الأول الإلهام والمقصود بالإلهام عدم التعيين وليس الإلهام الذي هو أحد الأصابع فالمعنى الأول الإلهام تقول هذه مفألة مجملة يعني مبهمة المعنى الثاني الجمع ومنه قولهم أجمل الحساب يعني اجمعه والمعنى الثالث الإذابة ومنه قولهم شحم جميل يعني شحم مدابة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه لعن الله اليهود إن الله لما حرم عليه شطومها جمالوه يعني أذابوه والمجمل في الصلاح الأصوليين هو محتمل احتمل معنيين فأكثر من غير أن يترجح بعضها على بعض وعرفه ابن الحاجب في مختصر الوصول بما لم تتضح دلالته فقال المجمل هو ما لم تتضح دلالته والاذ هو الذكر المصنف رحمه الله قاعده النفيه وهي ان الاجمال تابع للاحتمال الاجمال تابع للاحتمال فاذا لم يوجد احتمال لا يكون اللفظ مجملا والمقصود بالاحتمال هنا الاحتمال المساوي لأن الظاهر أيضا يتطرق إليه الاحتمال فالمقصود بالاحتمال هنا الاحتمال المساوي و الاحتمال في اللفظ له حالان الحال الأولى أن يكون في حال الإفراد بمعنى أنه يكون في اللفظ وحده بقطع النظر عن الألفاظ المذكورة معنا فالإجمال يكون في اللفظ وحده بقطع النظر عن الألفاظ التي تكون معه سواء كانت قبله أم كانت بعده والحال الثانية أن يكون الإجمال في التركيب أي في تركيب اللفظ مع غيره من الألفاظ مع أننا نتبع هذا لو نظرنا إلى كل لفظ من هذه الألفاظ المركبة فإنه لا يكون فيه إجمال وإنما يمشأ الإجمال من تركب الألفاظ مع بعض. أما كل لفظ على حده فليس فيه إجمال. وإنما نشأ الإجمال من اجتماع الألفاظ يتركبها مع بعض. وكل واحد من هاتين الحالتين له ثلاثة أقسام. سيأتي الكلام عليها بالتفصيل. فالإجمال في في حال الإغراض قد يكون في اللفظ نفسه، وقد يكون في التفصيل، وقد يكون في لواحي أن نبدأ اللفظ والإجمال في التركيب قد يكون في إشتراح التأليف، وقد يكون في تركيب مفصل، وقد يكون في تفصيل المركب فهذه كثرة أسباب الإجمال. والأصوليون يذكرون أسباب الإجمال لسبب مهم ينبغي للطالب العلم أن يتفطن له لماذا الأصوليون يذكرون أسباب الإجمال ولا يذكرون مثلا أسباب كون اللغض نقصا فالأصوليون يتكلمون على أسباب الإجمال لأن الأصل عدم الإجمال فإذا ادعى شخص في لقب أنه مجمل أو ادعى في تركيب أنه مجمل وادعى غيره أنه ليس مجملا فالأصل مع من؟ مع الأول أو مع الثاني؟ الأصل مع الثاني ولا يقبل قول مدعي الإجمال إلا إذا أقام الدليل على ذلك بأن بيّن لنا سبب الإجمال لأن الإجمال على خلاف الأصل والأصل في النصوص أنها ليست مجملة وقد بدأ المصنف رحمه الله الكلام على أسباب الإجمال الستة عنده والسبب الأول هو الاشتراك في نفس اللفظ يعني في ذات اللفظ وعينه أو يكون ظاهرا لأن الألهام كما عرفنا إما نص وإما ظاهر وإما مجمل وإما مؤول فإذا لم يكن مجملا فإنه يكون نصا لأن النص مفترح الدلالة أو يكون ظاهرا لأن الظاهر أيضا مفترح الدلالة أو يكون مؤولا لأن المؤول مفترح الدلالة وهو ظاهر بسبب الدليل نعم هذه حالات في في من والمقصود بالاحتمال هنا المساوي والاحتمال ضمن حالات الصور ضمن حالات التقييم و ايان في هذا الصور ضمن مثل ذلك that he you know. هذا الأول من أسباب الإجمال وهو الاشتراك في ذات اللفظ والاشتراك معناه دلالة اللفظ على معنيين فأذكر بأوضاع متعددة دلالة اللفظ على معنى يين فأكثر بأوضاع متعددة، وقولهم بأوضاع يحترز به عن العام، لأن العام يدل على معنى يين العام يدل على أفراده بوضع واحد. والمقصود بقوله بأوضاع متعددة أن العرب أن طائفة من العرب وضعت هذا اللفظ لمعنى ووضع قائفة من العرب اللفظ نفسه لمعنى آخر. فالوضع هنا متعدد أو مستحدث. الوضع هنا متعدد. ومن أمثلة ذلك من أمثلة ذلك لفظ عين، فإنه مُشَرَّد لأنه يدل على معنىين، فإنه يدل على أكثر من معنى بأواعي متعددة، فتُقِلِّق العرب لفظ العين على العين الباكرة. وعلى العين الجارية وعلى النقدين الذهب والفرة وعلى الباتوس وكذلك لغض عسعة فإنه لفظ محترف لأن العرب وضعته للدلالة على معنى أقبل ووضعته وضعا مستقلا بالدلالة على معنى أدب، وكذلك الشهر لفظ مسترد وضعته العرب بالدلالة على الحمرة التي تكون في الأفق من قبل المغرب ووضعته وضعا آخر للغيار الذي يكون في الأفض كذلك فالمشترك لفظ يدل على معنيين فأكثر بأوضاع متعدلة أما العام سيدل على أفراده بوضع واشي فلفظ الرجال يدل على أفراده وهم الرجال بوضع واحد فلا يدل لقض الرجال على زي بوضع او على قبيلة كذا بوضع او على قبيلة كذا بوضع آخر او على قبيلة كذا بوضع آخر وإنما هو موضوع وضعا واحدا للدلالة على أفراده فإن قلت ما سبب وجود الاشتراك في لغة العرب هل معنى هذا أن الألفاظ العربية قافرة حتى إن العرب تلجأ إلى أن تستعمل اللفظ في لأكثر من معنى والجواب أن سبب وجود الاشتراك في لغة العرب هو اختلاف قبائل العرب في وضع الألفاظ للمعاني. فاستضع قبيلة من القبائل هذا اللهو للدلالة على معنى، ووضع قبيلة أخرى اللفظ نفسه للدلالة على معنى آخر. وتضع قبيلة ثالثة اللفظ نفسه للدلالة على معنى ثالث فيتعدد الوضع وينتقل اللفظ إلينا من غير أن ينص علماء اللغة في كتبهم على تعدد الوضع وكما أن الإجمال على خلاف الأصل وأن الأصل عدم الإجمال فكذلك الأصل عدم الاشترك فإذا تنازع شقان في له وقال أحدهما هو مشترك وقال الآخر كلا ليس مشترك فالصواب مع الثاني لأن الأصل معه إلا إذا قام إلا إذا أقام الأول الدليل على أن لا فرض وعلى هذا فالنكاح هل هو مشترك أو ليس مشتركاً؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم هو مشترك بين العقد والوضع. وقال بعضهم ليس مشتركا والذين قالوا ليس مشتركا اختلفوا فيما بينهم فقال بعضهم يطلق حقيقة على العرض ومجازا على الوقت وقال بعضهم العرض يطلق حقيقة على الوضع ومجازا على العرض والأصل والأصل أن اللهو ليس مشتركة أن لغوة النشاء ليس مشتركة فعلى مدعي الاشتراف الدليل حتى يقبل قوله وقد مثل المصنف رحمه الله للاشتراك في اللهو نفسه بمثال مشهور عند الأصوليين والفقهاء وهو معنى القرؤ في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو والقرؤ جمع قر بضم القاء وجمع قر بفتحها، وقد اختلف الفقهاء في معنى القراءة في الآية على قولين، فذهب المالفية والشافعية إلى أن المراد بها الأصحاء، فالقرء معناه الطهر وذهبت الحنافية والحنابلة إلى أن معناها الحيض فالقرء معناه الحير، ولاحظ أن الحنافية فيه حرف الحاء، والحنابلة فيه حرف الحاء، والحيض فيه حرف الحاء. فذهب الماركية إلى أن والشافعية إلى أن المراد بالقرء في هذه الآية الأقع، واستدلوا على ذلك بأنه ورد في لغة العرب بطلاق القرء عن القهر. كما جاء في قول الأعشا في كل عام أن تجاش غزوة تشد لأقفا عظيم عزائفة مورثة مال وفي الحير رفعة لما ضاع فيها من قروء ثائف. تقوله لما ضاع فيها من قروء ثائف يعني من أطحاره بمعنى أنه فات. فات على المنزوح أطهار نسائه بسبب غزواته التي يغزوها فإذا قفل من الغزو وجدهن لفن أطهار وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القروة في الآية معناها شيط واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك فالأقراء هنا المراد بها الحيض بلا إشتاء لأن الصلاة تترك أيام الطهر أو تترك أيام الحيض تترك أيام الحيض فقوله دع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضيك فدل ذلك على أن القرآن معناه الحي وقد ذكر المصنف رحمه الله أن المالكية والشافعية ليس لهم أن يمنعوا كون اللفظ مشتركا. لأن الاشتراك ثابت في ذغة العرب فليس لهم أن يمنعوا كون هذا اللفظ مشترك وإنما يتخلصون من استدلال الحنفية والحنابلة بشيء آخر وهو ترجيح أحد المعنيين على الآخر بوجه من وجوه ترجيح فيرجح الطهر على الحير عندهم بوجه من وجوه ترجيح أما كونهم يقولون هذا اللغة ليس مسترة لأن الاشتراس هنا ثابت لوجود الدليل عليه ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم وهم أئمة اللغة في المراجع هل هو الحير أو الصف فالاشتراك ثالث وليس للمالك أو للشافعي أن ينكره وإنما يتفصى ويتخلط من استذلال الحنفية والحنابلة بشيء آخر وهو بيان أن الصهر أرجح من الحير ومن المرجحات عندهم ما ذكره محمد بن القاسم الأنباري الحنبلي النحوي وهو أن هناك فرقا بين القرء والقرؤ والأقرأ فالقرؤ لفظ مفرد مشتركة بين الحير يقص والقو معناها الأطهار والأقرء معناها الحيض فقوله في الآية المخلقات يتربخن بأنفسهن ثلاثة قرؤ معناه عندهم ثلاثة أظهار وقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضيكي فقال لفظ القرؤ مشترك بين الطهر والحيط أما القرؤ فليس مشتركا وإنما له معنى واحد وهو الأطهار وكذلك الأقراء ليس مشتركا وإنما له معنى واحد وهو الحيط إلا أن الحنفية والحنابل يجيبون على هذا التفصيل بأنه لا صح لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بلغة العرب اختلفوا في معنى القروق هل هي الحيض أو هي الأطهار ولم يفصلوا هذا التفصيل الذي ذكره محمد بن قاسم الأنباري رحمه الله وهم بلا نزاع أعلموا بلغة العربي ممن بعده. ثم إنه قد ورد في لغة العربي اطلاق القروق على الحيض لا لفظ القروق على الحيض ومنه قول الشاعر رب لي ضغن وضب فارض له قروق كقروق الحائض فالنصر قوله كقروء الحائض يدل على أن القروء معناها الحير. ولعله مما يرجح مذهب الحنفية والحنابلة في أن المراد بالحير في أن المراد بالقروء الحير قوله سبحانه وتعالى والآية إثنا من النحير من نساءكم إن رتبتم فعدهن ثلاث أشرف ووجه الاستدلال بهذا أن الله سبحانه وتعالى نقل الآية من النحير إلى الاحتداد بالأشرف فدل ذلك على أن التي تحير تعتد ب الحيض، ولهذا قال والله يأثنا من المحيض، من إنسائكم إن اقتربتم فعذته النثلاثة أشرف، فنقل اليائس تامين الحيض إلى الاعتداد بالأشرف، فدل ذلك على أن التي في تحيض لا تعتد بالأشرف وإنما تعتد بالأصل وهو نعم الحيض. وقوله يا رب بضغن الضغن معناه الشفد وضب فارغ الفارغ معناه كبير ومنه قوله سبحانه وتعالى لا فارض ولا بسر يعني لا كبيرة ولا قبيرة له قرؤ كقرؤ الحائض هذا يدل على أن الضب يحيط كما تحيظ المرض وقد ذكر أن هناك من الحيوانات ما يحيظ كالضبع والخفاش والأرنب ونحن أعز أعز محمد بن قاسم الأنباري عالم لغوي وصفيق وله كتاب الانصاف في أسباب الاختلاف بين النحويين وقد كان شديد الولع بالعلم قاطعاً للعلاائق والعوائق التي سمعه مثله وقد ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة قصة طريفة لمحمد بن قاسم الأنباء وهي أنه ذهب ذات مرة إلى سوق النخافين يعني إلى سوق العبيد فوجد جاري فانت أعجبته فذهب للخليفة الراضي وأخبره بهذا فشكت الراضي ثم أمر بعض من عنده أن يذهب للسوق وأن يشتريها وأن يذهب بها إلى بيت محمد بن قاسم الأنبال فلما جاء إلى بيته وجد الجارية فيه ففهم الأمر وعلم أن الخليفة قد اشتراها له وقال لها اعتدي فوق يعني في الدور العلوي ف صعد إلى فوق، قال، فشغل قلبي عن علمي، فأمر شخصا أن يأخذها ويذهب بها إلى سوق النخافين ليبيعها. فلما جاء عند الباب، قالت يا سيدي، إن إنك رجل لك عقل ومحل، فإذا بعتني. ربما ارتاب الناس في ذلك فأخبرني عن سبب بيعك لي فقال شغلتيني عن علمي فقالت هذا هيا فلما أخبر الراضي بذلك قال لا ينبغي أن يكون العلم في قلب أحد أحلى منه في قلب هذا الرجل وهذا يبلك على أن العلماء ما بلغوا هذه المنزلة العظيمة إلا بسبب التضحيات التي قدموها ولهذا خلد الله سبحانه وتعالى ذكرهم وجعل لهم لسان صد في الآفرين ومن أراد أن يكون مثلهم فليفعل كما فعلوا ما